لما أبصرت أرضي تحت أخزام الغزاء أرعدت في السأل روحي واغتلا فيها دماء كلما كلما كلما كلما هذه الأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين إما الله إذ في بدايه ثقيه خطبه koja aktualno karaktera ima za cilj da ukaže na aktualni trenutak sjeti se Allahovi إذ suren fal ukamalla je da sano kaže wa zkuru id وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَطْطَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Sjetite se, kad vas je bilo malo, i kad ste bili potlačeni na zemlji, i kad ste se bojali da vas ljudi ne pohapse, pa vas je Allah želešanhu spasio, i pomogao vas svojom pomoći, i obskrbio vas, da biste bili zahvalni. Muslimani Bosne su sebi ponovo dozvolili, da budu razjedinjeni, da budu slabi i potlačeni i da očekuju da ih se uhapsi zbog toga što nastoje biti muslimani u pravom smislu te riječi. Komunistički vjetrovi torture i jednou su nakratko ponovo zapuhali Bosnu i priprijetili da otpušu svakog onog ko govori istinu i za nju se bori. Muslimani Bosne su sebi ponovo dopustili da im se prijeti zatvorom jer su muslimani jer govore moj gospodar je Allah. Ova zemlja je došla u atmosferi sveopčeg bošnjačkog pesimizma, koji je reakcija na aktuelnu tihu i pod znacima navoda kulturno okupaciju Bosne i koji je reakcija na nastavak genocida na jedan drugi način. Ta okupacija se ogleda u sljedećem. Raseliti što više bošnjačkog stanovništva, prethodno stvorivši takve uslove da ljudi misle da im je odlazak iz Bosne jedini mogući način života. Zbog toga, Na prošlo nedeljnom udarnom federalnom dnevniku, bivši zenički metalac, čestitajući dan metalaca, svojim bivšim kolegama poručuje im spremite pasoš idite iz Bosne. Zatim, oni koji su dali jak doprinos odbrani Bosne, trebaju biti isporučeni HAG, da ponavo, ukoliko zatreba, ne bi mogli uraditi to što su uradili i eventualno organizovati narod. S tim u vezi, Ide i propaganda oko razbijanja armije Bosne i Hercegovine, jedne od rijetkih svjetlih tačaka koja je iznikla iz rata od dva do pet godine. Veliki džembo plakati koji ukazuju da se za armiju BiH treba davati što manji doprinos, to potvrđuju. Na tom džambo plakatu Naslikan je Tanjir u kojem su stavljeni meci i bombe i poziva se narod da ne izvaja za odbranu, odnosno za nacionalnu sigurnost, odnosno da ne daje za armiju kako bi mu se povećao standard. Koliko glinice mjerja, taj plakat je potpisan sa esfor, odnosno s je režisir, tako da kažem, tog plakata. Nakon toga, oni koji pozivaju Allahu trebaju biti zatvoreni, isporučeni i neutralisani, odnosno likvidirani. Poznato je da su neki od islamskih dajija koji pozivaju Allahu, u zadnje vrijeme zatvoreni, neki isporučeni, a neki ubijeni. Krajni cilj ovog projekta jeste da Bosna, kao zemlja sa idealnim uvjetima za život, postane rezervni Izrael. Premda će možda nekome ova konstatacija zvučati teško, zvučati čudno i zvučati nevjerovatno. Možda ona tako zvučala je palestincima na 50 ili trideset ili deset godina prije onoga što jim se desilo, ali je postala sasvim realna kada su prvi jevrejski doseljenici počeli dolaziti u Palestinu. Jevreji su povratili u Bosni i u Sarajevu svu svoju predratnu vakufsku imovinu. jevrej je predsednik viječa za multikulturarno i multietničko Sarajevo. Njegov zamjenik je također jevrej, iako jevreja u Sarajevu ima svega oko hiljadu, ni toliko. Ove godine je kroz Sarajevo prošlo 15.000 izraelskih jevrejskih turista, iako je Sarajevo prije rata bilo jači turistički centar nego poslije rata. Pitajte se zbog čega ih je toliko prošlo. Kršansko okruženje Bosne je svakako mnogo pogodnije za židove nego muslimansko okruženje, kako je u Palestini. Od 26 obavještajnih agencija, odnosno organizacija, koji djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, od 26 dvije najjače i prve su Mossad i CIA. Oba dvije su židovske agencije, odnosno organizacije. U zadnje vrijeme primjetno je da se antiterorističkoj, odnosno antiislamskoj kampanji, umjesto izraza teroristi, sve više koristi izraz Vehabije. Pod Vehabijama se uglavnom smatraju Muslimani sa dužim bradama, kraćim pantalonama i čistim licima. Oni koji šire ovakva svatanja, svjesno ili nesvjesno, zaboravljaju da je ovakav bio i Allaho poslanik sallallahu sallam odnosno da je ovako izgledao bar sa vanjske strane. Ovim se želi šta? Želi se nakon što su teroristi, pod znacima navoda Arapi. Istjerani iz Bosne, nakon što so isporučeni da se akcenat problema stavi na bosance muslimane koji su se Allahu vratili, koji žive kao muslimani koji pozivaju Allahu, samo što se za njih ne koristi izraz teroriste, on je osiguran za Arape. Za njih se koristi drugi izraz, a to su Vehabije. Sve nabrojeno ima za cilj da se Allahovo svjetlo u Bosni ugasi, da u njoj ostane bezlična masa koja se može oblikovati bez problema. Zbog svega ovoga, braćo, naš odnos prema Allahu Đelešanuhu se mora poboljšati i naš odnos prema Allahu Đelešanuhu se mora promijeniti. Iluzorno je govoriti o bilo čemu. A nočni namaz se neklanja, duha namaz se preskače, sabahu namazu se neklanja. Allah najbolje zna koliko se Kur'ana uči. Ashabi su za sedam dana davali hatmu. Ashabi su za sedam dana proučili Kur'an in to je bila njihova praksa. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da muslimanu ne treba proći mjesec dana u kojima neće proučiti hatmu, odnosno čitav Kur'an. Nama je potrebno, zbog svega nabrojenog, jako bratstvo. To je temelj Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegovog grada za islam. On nije ništa u radi u Medini dok nije pobrati mi ashabe. Muslimani Muslimanska srca trebaju da kucaju jedna za drugo. Mi često čujemo riječ brate, lako ta riječ izlazi iz usta, međutim ne vidimo njenu primjenu u praksi. Brat traži pomoć, ali mu se niko ne odaziva. A rekao je Allahu Poslanik sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fiamnil abdi maekan al abdu fi awni ahih. Allah žalešanu je pomoči svome robu, dok je ta robu pomoči svome bratu. Dok ne budemo spremni u tri sata ujutru ustati na poziv brata i priteči mu u pomoć, neće stvari krenuti nebolje. Rekao je Hasan el Basri rahmetulalej, draže mi je pomoći bratu u nevolji, nego se zatvoriti u džamiju mjesec dana radi badeta. Mi moramo odustati od besposlenog govora, i šuplje priče, i takmičenja u smislu koji ima bolji mobitel, Kajo Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, men kana yu'minu billahi wal yawm ja al akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje v Allahaj in sudni dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Nije ovdje rekao Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam koga će neče, nego kaže ko vjeruje v Allahaj in sudni dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Naše svatane islama ne smije da bude ima neko ko o tome misli. Ti moraš, brate, o tome da misliš. Allah ti je dao razum i njegovo očuvanje učinio velikim ciljem šerijata. Ti moraš da misliš. Na koliko mjesta samo u Kur'anu Allah Đelešanu kaže jete يَتَذَكَّرُونَ da bi oni razmislili ja, jete fekkerun, da bi oni promislili Naš odnos prema komšiji se mora poboljšati, bi on bio ne nemusliman. Naš odnos prema čovjeku ili ženi kod koje kupuješ hljeb se mora poboljšati. Naš odnos prema kolegi ili kolegici na fakultetu se mora poboljšati. Prema profesori i profesorici još prije toga. Naš odnos prema ljudima u saobraćaju se mora poboljšati. Da bi sutra od ovog naroda dobili simpatizere i da bi nas ovaj narod podržao što sad nažalost nije slučaj i da ne bi imali i dalje krvavih Ramazana, odnosno Ramazana, obojnih krvlju muslimana A rekao je Allah Čelešanuhu vakulu li nasi husna i govorite ljudima lijepe riječi i budite sa ljudima prijazni, lijepa lica raspoloženja. Na kraju koliko li je samo muslimana koji se smiju svakakvim glupostima ali kad je svoga brata muslimana teško im je da mu se nasmiju kada se selame sa njim. A rekao je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je osmijeh u lice brata prilikom selama sadaka. I rekao Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sellem Ne zanemarujte ni jedno dobro djelo Makar to bilo da sretneš svoga brata nasmijana lica Molim Allah subhanahu wa ta'ala Gospodara svih svjetova Gospodara uzvišenog arša Da nam se smiluje, da nam oprosti Da nas učvrsti obaspe svojim zadovoljstvom Da nas uputi, povećan nam uputu Do naše smrti I da skončamo samo onako kako on zadovolja Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini islukanim sabljama njegove vjere protiv sablji, kufra, zavrude, laži i jahilijeta, a danas je ta sablja ustvari jezik koji mora da govori istinu i da razbija informativno sve druge blokade. Molim Allah subhanu wa ta'la za kajri dunjali koja hirata i da nas sačuva jahremske vatre. Amin, ja rabbala alemi. Allahume salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallajta ala Ibrahima wa ala Ibrahima ni kehamidu međid vabarika ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahima wa ala Ibrahima ni kehamid إن الله يأمو بلا عدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون وأقم السلام هي ذي القرصة لها <تصفيق> تتحسى الغصبين فجرها لغباءاته ي الف الم كل ما كل ما كل ما كل ما كل ما كل ما كل تحت أخام غذا عدد يستغر روحي واغتلى فيها لقاء كلما كلما كلما كلما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 لا يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا ادنا من ولا أكثر إلا هو معهم الا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عن يوم القيامه إن الله بكل شيء عليم الم تر الى الذين ينوون عن النجوات ينعودون لماله عنه ويتناجون ويتناجون بالاذم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك وإذا جاء حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين اذا تناجيتم فلا تنجوا باثم والعدوان فلا تتناجوا باثم والعدوان وعصييه الرسول وتناجوا وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون إِ مَن نَّجوامِنَ الشَّيطان لَحزُونَ للَّذينَ آمَنُوا لحزُون عَّذينَ آمَنوا وَلَسَ بِبَّهم شَيْئ وَلَسَ بِطَِّهِْ شَيْئًا لَِّ بِِذنِ الَّ وَوعلَ الله, الله فَن ليتَوَكَّنم مِنُ يَ يُهََّذين قلَ لكُ تَفَسَّح في المجالس إذَا قِيلَ لَكم تَفَسَّحم في المَجالس فَفسَح يَفْسَح اللههُ لَك وَإذاَا قِيلَ شذُوفَشُذ يَررفَعلههُ الذيينَ آمَنوا يَررفَعلَهُ الذيينَ آمعملَن مُمِكُم والَّذينَ أوتُ العمَدَرج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 رسوله يودون من حد الله ورسوله ولو كان اباءهم ولو كانوا اغاباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم